وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عِصْمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ بِطَعَامٍ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَتَزَيَّلْنَٰ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ أُمَّ ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كننا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت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 فَإِن نَّتَصْرِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ